واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين نواصل دراسة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وعودا على بدء والعود أحمد كنا قد تحدثنا في آخر منزلة من المنازل عن التمكن ومنزلتنا في هذه الأمسية عن المكاشفه وبعد المكاشفة المشاهدة وقد استدل الهروي على المكاشفة بقول الله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى يقول ابن القيم ووجه استدلال الهروي بالآية أن الله كشف لعبده ولرسوله محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يكشف لغيره وأطلعه على أمور لم يطلعها على أحد غيره فحصل لقلبه عليه الصلاة والسلام من انكشاف الحقائق وانجلاء الأمور التي لا تخطر على بال إنما هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك قوله فأوحى والإيحاء الإعلام الإعلام السريع على وجه الدقة والخفاء الإعلام السريع على وجه الدقه والخفاء يعني قد يكون السلام جالس مع اصحابه فيوحى إليه الصحابة لا يسمعون شيء قد يرون تصبب العرق في ليلة شاتية شديدة فيعلمون أن الوحي يتنزل عليه ومن ذلك قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى فالوحي إعلام وإبلاغ سريع على وجه الدقة والخفاء ومن ذلك قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فوحي الله للنحل إنما إلهام خفي سريع يرشد النحل على التصرف الصحيح في ذلك الموقف وهذا يدل على أن الوحي قد يطلق ولا يراد به الدين المحكم والشرائع المنزلة من الله عز وجل فإن أم موسى لم تكن نبيا ولكن وقع في قلبها مباغتة ومهاجمة أن تتصرف تصرفا معينا فتصرف ذلك التصرف بنوع دفع من الله لها وهذا هو الوحي وبالتالي العرب تطلق على الوحى الشيء السريع تطلق عليه الوحى طيب قوله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى أبهم ما أوحى وهو عند أهل اللغة يسمى بإبهام التعظيم يعني قد يقع الإبهام بالتعظيم كقوله الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم شيء عظيم فأوحى إلى عبده ما أوحى كان شيئا عظيما ولذلك المكاشفه هي من الكشف وهو العلامه ابن القيم يقول المكاشفه عند اهل البدع للاسف الشديد يطلقونها ويريدون بها رؤيه الذات العليه عيانا وهذا باطل لم يقع في الدنيا حتى لكليم الله موسى وبل هل وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا يعني هل راى النبي عليه الصلاة والسلام ربه عيانا هل رسول الله شاف ربنا بعينه حتى ليلة المعراج هل راى الذي عليه السلف وهو ما حكاه عثمان ابن سعيد الدارمي إجماع الصحابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعرج وذلك لأنه مقطوع به قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهذا في الدنيا أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا سبحانه وتعالى هذا مستقر في عقيدتنا وهي عقيدة السلف الصالح طيب المكاشفه الصحيحه المراده هنا المكاشفه الباطله بالعين وهذا لا يقع لانه لم يقع لمن لكلام الله فكيف يقع لغيره واحد يقول لك انا شفتها ربنا وفي ناس بيقولوا كده والله ما ما ولا ولا بيستحي يعني اجيبه قد شنو كبيره يعني كويس لو قال انا شفتها خليل ابراهيم لقاني في فيهم ممكن نصدقه لكن تجيب كذبه يعني حتى يقول لك طلع لربنا واتكلم وتكلم معه وهدده والله في بعض الكتب كطبقات الشعراني الشعراني ده عالم قدره للباكر عند الناس عبد الوهاب الشعراني عنده كتاب اسمه الطبقات هو هنا في السودان واحد ألف طبقات وضيف الله يقول لك لقي الله وعرج اليه وتكلم مع الله وقال له الله والله قال له وكده ده ده كفر وهذا ضلال ضلال مبين فبالتالي لا يحق لأحد أن يقول مثل هذا الكلام هذا إنحاد يا أخي هذه زندقة أما المكاشفه الصحيحة المراد هنا علم أو علوم يحدثها ويلقيها المولى عز وجل في قلب العبد ويطلعه بها بهذه العلوم على أمور تخفى على غيره ده اسم شنو؟ ده المكاشف شنو؟ الصحيحة اما المكاشفه بتاعه العين دي ما لا اه باطلة. الزول ييئس منها تماما ما في زول يقول وزي ما قلت لك والله في ناس بيقولوا الكلام ده قال في ولي من الاولياء كان ما فيش وعنده خادم قاعد له في البيت بيخدمه قام جه له جهاماته من كراماته قال صعب السماء طوالي ولقى ملك الموت شال الأرواح في قفة كبيرة مودية لي الله وقفوا قال لا اسمع انت المرأة شاورتني قال ما لا ترجع روح حسا قال ملك الموت ابا قال قشط وقف القفة شتتت اي ذول في الدنيا مات اليوم ذيك حية الارواح رجحت تاني. قال ملك الموت مشاولي الله الله قال له فيش بي قال لي يا أخي عبدك فلان ساكن في الجزيرة في السودان هنا لا قال لي قال قال لي يا أخي أنت ما كان ترجع له يا أخي أنت مدخن نفسك في مشاكل معه وليه والله الكلام ده في كتاب مؤلف واحد لو قلت لكم اسمه جارين من المشهورين جدا في السودان من اللي من العلماء أصو ما ممكن ده كلام باطل والروح دي بعد ما ربنا نشيله وملك الموت هو ذاته روح الله نشيله ما في واحد ثاني بيقدر يدخل في شغل ربنا انتو تضحكوا طبعا مستغربين صح لكن زودا كتب الكلام ده والكتاب ده موجود في السوق ده تمشي البسطة تلقاهم الفروش تمشي الخرطوم ده هنا تلقى الكتاب ده حصه موجود مباح وموزع وبكميات كبيره جدا رشن قوس قال رجع الروح دي انت ما شاورتني انا ما راضي شفته كيف قال هي بغسلوا فيها هناك صحه طوالي وطلع على السما وهي بغسلوا فيها صحه فتحت عينه تاخذ الكلام ده والله يا اخواننا انا ما مستغرب في الكلام المكتوب ده انا مستغرب في الناس اللي بيقتنعوا به يعني حس انا حكيته بس الناس دي كلها تضحك كلام باطل لا يكون ابدا اما المكاشفه الصحيحه علوم يحدثها الله عز وجل ويلقيها في قلب العبد ويطلعه على امور تخفى على غيره طيب قال الهروي عرف المكاشفه قال مهادات السر بين متباطنين يريد انه لما تحصل محبه بين اثنين وتصل المحبه ده في البشر بين اثنين وتصل درجه عاليه فانك بالتصافي تطلع صاحبك وتكشف له باطنك وأسرارك بس كده قال مهادات السر بين شنو؟ اه باطنينه وقوله مهادات السر اي تردد السر على وك اللطاف والمودة يعني انت صاحبك الشديد يكون عارف اي حاجه عنك حتى في البيت يكون عارف عنك حاجات وانت تكشف له هذه الامور فهذا معناه طيب معناها يسري سر كل واحد منهما للاخر طيب فقال ولله المثل الاعلى اذا بلغ العبد في مقام المعرفه حدا كانه يطالع ما اتصف الرب سبحانه وتعالى به من صفات الكمال ونعوت الجلال احس العبد بقربه من ربه ليس قرب المحسوس من المحسوس ليس قرب المحسوس من شنو من المحسوس فان قرب الله لعباده يعني لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى شنو حتى احبه فان العبد يتقرب الى الله ويصير قريبا من الله اذا سالك عبادي عني فاني قريب فالله فإن عز وجل قرب قال حتى يشاهد رفع حجاب الحس والطبعي قام ابن القيم جاب في هنا كلام لطيف جدا الكلام الذي ذكره ابن القيم كلام تربوي رفيع جدا يقول رحمه الله طيب قال اعظم حجاب بين العبد وبين ربه سبحانه حجاب النفس فالمكاشفه ان يوفقك الله لان ترفع حجاب نفسك فاذا أزلت عقبه نفسك بينك وبين الله عندها وقعت لك المكاشفة التي سوف نعرفها بعد قليل بيحصل شنو قال أفضل قلب والروح إلى الله بغير حجاب أفضل شنو ما القلب والروح وبينه بالربنا وبين شنو النفس إذا رفعت النفس بيحصل شنو بتحصل المكاشف والمكاشفة هو إفضاء القلب والروح إلى الله فيصير يعبد الله كأنه يراه دمعنا شنو معنى كلام ابن القيم لذلك يقول ارتفاع حجاب النفس وانقشاع ضبابها ودخانها وذهاب غيومها وسحبها هو الذي يجعل العبد قريبا من الله يعني كيف تكون قريبا من الله بمحاربه نفسك تحارب شنو نفسك وميولها طيب ابن القيم يقول شنو يقول يا اخواننا عنده قاعده في المدارس مستقره عند ابن القيم فرق بين علمك بالشيء وبين اتصافك بالمعلوم مثلا فرق بين معرفتك للخشية وبين استشعارك وان تعيش الخشيته في عرف الخشية, الخشية يجب لك الخشية والآيات والأحاديث ويوصفها لك التقوى لك التقوى وتعريفات السلف الصالح عن التقوى ده علم التقوى وفي ذول مارس وعاش التقوى فرق ولا ما فرق ولا ما ففرق بين تعلق العلم بالشيء وبين اتصافك بهذا الشيء ذا اتفقنا عليه ولا ما اتفقنا عليه يعني انت تسمع الان المكاشفه ليس بالضروري ان تعيش المكاشفه إلا أن توفق لذلك ممكن أشرح لك وما أقدر أعيشه شرح أقدر أشرح لك هذا فرق يعني فرق بين المعلوم في الذهن وبين الممارس في النفس كتير من الناس بيعرفوا الخير يعرف بر الوالدين ويعرف صلة الرحم ويعرف الإحسان ويعرف مكارم الأخلاق ويعرف كده لكن ما يقدر يعمل أي حاجة وممكن يدرسك رسك وينضمل لك نضم يوضح لك الامور ويكشف لك ويجيها الجهه شديدة صح ولا ما صح لكن الحبه دي شنو أه؟ ما يسويها ينظم ويوريك ويقبل لك ادله ويرد لك نصوص تقول له حدثني عن حسن الخلق يجيب لك الايات والاحاديث مخرجه واقوال السلف الصالح لكن اخلاق ما عندي في ولا ما فيه؟ في ولا ما في بينضم ما بيقصر النظم ده بوصله إلى الحد شوفت كيف طيب ده شيء فيقام الهروي قال شنو قال هو على ثلاث درجات ولأول مرة في مدارج السالكين يذكر الهروي الدرجة الأولى والثانية معها طوال قال هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى مكاشفه تدل على التحقيق الصحيح وهي لا تكون مستدامة فإذا كانت حينا دون حين ولم يعارضها تفرق للدرجه الأولى غير أن الغيل ربما شاب مقامه على أنه بلغ مبلغا لا يلفته قاطع ولا يلويه سبب ولا يقطعه حظ وهي درجة القاصد للدرجة الثانية فإذا استدامت فهي الدرجة الثانية طيب المكاشفه هنا طيب امور اول حاجه شوف ده فصل مهم جدا ذكره ابن القيم قال مكاشفه تدل على التحقيق شنو الصحيح طيب يا اخواننا كده بالراحه كده ما الذي يعوق المكاشفه الحجب شنو الحجب مكاشفات العين للأشياء يعني أنت عشان تشوف داير شنو داير قوة في شنو في البصر يكون أنت بتشوف في ذول مفتح عيون ذي مفتحة لك أبتشوف يعني اللعمة ده عين لأي ذول أعمى هل تتجم ممكن يكون شنو مفتع عيونه لكن شنو ما بشوف ليه لفقده قوة البصر والإدراك طيب ممكن يكون بيشوف لكن في حاجة تمنع يشوف الظلمة حتى الكهرباء كان قطعت انت بيشوف صح؟ يشوف الظلمة انت, أه؟ انت كديسة وقل ولا شنو يشوف الظلمة ما بيشوف الظلمة شوف الظلمة كيف ما فيشوف الظلمة كوز؟ البعيد ده من الأسباب اللي خرجوا ما يشوف انا بشوفه عيني تمام لكن عندي حد بعد ده ما بشوف الجدران الحيطه دي وراء فشنه كده علني كلكم كلكم عينوا وراء الحيطه دي فشنه بيبرر شايفين حاجه بيجاي شايفين حاجه ها عين وراء الحيطه هناك شايفين حاجه ما بشوف اذا ما يحصل هذا كلام بني القيم والله كلام رفيع ما يحصل للعين من المشاهدات يحصل للقلب من المكاشفات أخوانا ثاني ما يحصل من للعين من شنو من المشاهدات يحصل للقلب شنو الذي يمنع القلب من المكاشفات شنو إما عدم صحة القلب أو وجود جذر وحجب أو وجود ظلمة أو بعد الشيء الذي القلب يكاشفه طبعا ابن القيم عنده فهم عال جدا عنده من أجل أنواع مكاشفات القلب مكاشفات القلب لمعاني الأسماء وصفاته. ده أجل حاجة إنه قلبك ده يشوف صفة الرحمة والقوة والرزق فتتولد معاني العبودية من التوكل واليقيم والانس والثقة وقوة العبادة ما يحصل للقلب من المكاشفات لكن بعض القلوب لا تحصل لها هذه المكاشفات لماذا؟ للأسباب التي تمنع العين من شنو؟ من المشاهدات طيب اتفقنا؟ ألديهم العين شنو؟ ضعف الباصره أول حاجة عين مفتحه لكن ما بيشوف ما بشوف نهائي. والله ما شاركتها بجعينه وفتحه لأنه في ذول بيجي يسلم شنو عليه هو بسلم لحد ما يقول لك الزول يعني كثيف أو كده أو ضرير بتقوم تقول لي يا أنا فلان يجوم يسلم عليك وانت تدخل إيدك في إيده في زول بشوف لكن لما يكون في حاجة غليظة ما بشوف حيطة باب لكن لو في الجزاز ممكن شنو ممكن تشوف برضو القلب. عنده الحاجات دي قام ابن قيم قال حجوب القلب عن المكاشفات 10 وذكرها وده يعتبر من افيد الاشياء الموجوده في مدارج السالكين على الاطلاق حجوب سماها الحجب شنو العشره اسم الحجب شنو العشرة الحجاب الاول حجاب التعطيب. كل من نفى حقائق الاسماء والصفات وهذا يعتبر من أغلظها لا يتهيأ لصاحبه هذا لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولن يصل إليه ولن يصل إشنو؟ إليه لا بد شوف روح الدين التوحيد وروح التوحيد الأسماء والصفات على قدر غوصك في معاني وحقائق الأسماء والصفات وإدراكك لها وإيمانك بها وإثباتك لها والوقوف على حقائقها وأن تعيش آثارها وأن تعمل بمختضاها وأن تتعبد ربك بها وأن تنزلها قلبك وأن تتمكن من قلبك فإن الأسماء والصفات مع أنها متباينه في المعاني لكنها تدل على ذات واحدة فالرحيم هو الجبار الرحيم هو شنوه الجباريه تعمل شنو تجمع في قلبك بين الغوص والادراك لرحمته وكذلك الادراك من شنو من جبروته وقهره فتتولد عندك في ان واحد عبوديات عبوديه الحب والرجاء وعبوديه الخوف منه سبحانه وتعالى في ان واحد دائما ربنا بيقول كده نبع عبادي اني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب شنو؟ بس فبالتالي تفاعلات الأسماء والصفات مع التباين تدل إلى عبودية لماذا؟ لأن تباين معاني الأسماء والصفات يدل على ذات شنو؟ واحدة الرحيم الغفور الودود كويس الجبار كويس العظيم المنتقم كلها تدل على من هذا الله سبحانه وتعالى طيب ابن القيم أصلا مصنف الحجب ابتداء إلى أقسام القسم الأول من الحجاب اسمه الغيم اسمه شنو؟ أشنو؟ الغيم والثاني الغيم والثالث الران الغين ارقها الغين ما هو حتى في المدارج هنا قال شنو قال ولم يعارضها تفرق غير ان الغين ربما شاب مقامه الغين لشنو؟ الغين حجاب رقيق يطرا للانبياء فقط يقول عليه الصلاه والسلام انه لا يغان على قلبي انه لشنو ليغان بالغين وآخرة نون وإنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر لا الله لا أكثر من سبعين مرة الغين بالنسبة لرسول الله ما معصية ما عنده معصية غينه تركه الذكر في أثناء نومه أو كلامه مع الناس ده بيعتبر شنو أه؟ بيعتبر حجاب إنه يغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من سبعين مرة الغيم يكون للمؤمنين تقيل زي الغيم ده لكن ممكن شنو ينقشع أما الران قال لا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال ابن عباس ذنب بعد ذنب يغطي القلب حتى يموت فيستلذ صاحبه عندئذ بالمعاصي شوف ما في مؤمن يتذذي معصية المؤمن بيعمل المعصية وبتألم لكن في ذلك يصل درجة يعمل المعصية ويقول مبسوط ويكلم الناس يقولون انا سويت وانا سويت وانا بسوي يحكي للناس ده ما شنو كلا بل ران على قلوبه مكان يكسبون الحجاب ده الاخير ده على درجات اغلطه حجاب واهل شنو التعطيل النوع الثاني من الحجاب حجاب الشركي الشرك خلاص شنو ابن القيم زول فاهم قال الشرك التعلق بغير الله ده الشرك ان تتعلق بغير الله اي شيء تعلق به انت بتكون اشركته طيب الحجاب الثالث حجاب البدع القوليه كحجاب أهل اهل الاهواء والمقالات الفاسده على اختلافها المعتزله الجهميه من اشدهم كويس المعتزله الخوارج المرجئه كويس دي المقالات مشنو القدرية, القدريه يقول لك ربنا لا يقدر ابدا شوف المقاله دي وان الامر عنده انف يعني ربنا لما العباد يعملوا حاجه بتفاجأ بها وما بكون يعلم قبل وقوعها عشان كده ابن عمر قاشنه قال اخبر كل قدري ان ابن عمر منه بريء وهو مني بريء فان النبي اخبرنا عنهم انهم مجوس هذه الامه لان ما ما له شنيعه والمقالات يدخلوها الناس باسم الدين والمعتزله عندهم مقالات كثيره جدا فلففوا يتخذ العقل في الدين ونفي الصفات وهكذا طيب الحجاب الرابع حجاب البدع العمليه كحجاب اهل السلوك والمبتدعه في طريقهم وعباداتهم زول يريد ان يعبد الله هو قصد يعبد الله فيعبد الله على غير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حوليات في الدين ما في والله كلمك في الدين ما في حوليات ما من الاسلام وليس من شرع الاسلام في شيء كويس ويجمعوا ويذكر بطريقة معينة هذا كله في الدين ما فيه ما أنت عندك نيزان اللي خليه تجري الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة عملوا ولا ما عملوا كلام محدد قول لي عملوا تقول أنت من البدعه ما عملوا والله ما عملوا لكن ناس السودان بيحبوا الطرب رواهم نده يقول لك والله ناس السودان بحبوا شنو أشدد من الدين ولا ما من الدين في الكتاب بسونا فيه ما فيه خطونا لي كلام واضح فبالتالي أقول أهل البدع العملية ده أخف من أهل البدع القولية الذين هم أصحاب الأقوال والاهواء والأراء الفاسدة والمقالات المنحرفة والله في ناس عندهم مقالات ما هو زود بيتعمق يتعمق بعدك يجيب مقالات كال كالخوارق كالمرجئة ككذا ككذا ككذا طيب لكن دار اقول لكم حاجة أخواننا يغلط بعض الناس في موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع شوف اخواننا في قاعدة أساسية أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية لا يتكلمون في أهل البدع إلا بعلم وعدل علم ظلم من أهل البدع هو من أهل البدع مش ده انت أن اشياء أشياء ما قالها تقول بمشنو تورد سنو أقواله ولا تحرفها في ناس لما نسمع فلان دي من أهل البدع إلى الصين لو أي حاجة حتى لو حاجة ما قالها يخي لا يجوز وبعدل بد من العدل معهم والإنصاف تنصف ضمن من أهل البدع بالمناسبة أهل, أهل البدع تبقى لهم أخوة الاسلام لأنهم لم يكفروا تبقى لهم أخوة سنو أخوة إسلام ومن أراد أن يصحح أهل البدع فلينتقد مسالكهم ومناهجهم وليبينها لكن بدافع الشفقة والحرص على هدايتهم نحن الآن في ناس عندهم نهج في الدعوة كويس شوف الزول يقول لك أنا هعمل المحاضرة في هذا البدع كويس أو ما كويس يقول لك أشوت لك شوت شديد كورة هي أخي ياخت شوت لي يقول لك أشوت لك وأطفرهم يا أخي يعني ينبغي الا تشفي غليلك منهم الغرض من الكلام في هذه البدعه شنو؟ نصيحتهم وهدايتهم وتقويمهم ثم التحذير من مسلكهم دش الأساس الآن في عبارة اسمها عبارة شنو؟ شوت يقول لك شاتل كويس وشاتو لك شوت شاتل شاتو وسخاهم كويس وتاني برضه في واحد يقول له شنو يعني عباره زي يا اخوان هذا لا يذيق شفته كيف فبالتالي اقول وان شاء الله نقيم محاضره كامله عن موقف اهل السنه والجماعه من المخالف والمبتدع حتى الكافر الكفار لا يجوز ان نظلمهم مش كافر لا يجوز أن نظلمهم لأن قوله جل وعلا ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا وردت في المقام الاول في الكفر لذلك قال ابن تيمية انزالها في أهل البدع من امه محمد اولى عليه الصلاه والسلام فبالتالي المنهج الصحيح في التعامل مع اقرارنا بأن هذه البدع حجب لكن كيف نتعامل مع منه ما البدع تجيب الكتب بتاعته وتقول قالوا كده كلام منشد ترد كويس هذا جيد وده الدين كويس كذلك نفصل اياته ولتستبينا شنو سبيل المجرمين لكن ليس للتشفي ولا للضحك كويس في ناس يجوا يحضروا المحاضره في رد على اهل البدع شنو اه يضحك ضحك يقول لك والله بشتن بشتن وشات شوت وضفر ونضفر لا تاني في عبارة أنا بس ما لاجيها درشه لن يقول لك يعني درشه لن يا اخي نحن نريدهم أن يهتدوا في المقام الأول نريدهم أن يهتدوا في المقام الأول وأن نبين لهم خطأ ما هم شنو وضلال ما هم فيه هل يكون هذا بهذه الطريقة لو دي جزء من طريقة السلف ليس هي كل طريقة السلف يعني قد بعض السلف يغلط على شنو على مبتدع بعينه ليس معناه أن منهج السلف هو هذا المنهج فقط دجزو ودشنو ومنهج آخر شنو التأليف وكذا في التعامل مع أهل البدع كما ورد عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله طيب فبالتالي الحجاب الخامس قال حجاب أهل الكبائر الباطنة شوف ابن القيم ذا ذول خطير اذن نجيب اهم حاجه تفهم الدين اهم حاجه كويس تعرف المهم وشنو اه والاهم لو قمت عملت المهم وخليت الاهم تبقى ذول ما فاهم صح وفي حرام وفي مكروه والحرام ذاته على درجات لا بد تاي الدرجات شوف يقول شنو يقول حجابه أهل الكبائر الباطنة كحجاب أهل الكبري والعجب والرياء والحسد والخويلاء أشد من حجاب أهل الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين. أشوف الحجاب الخامس. الحجاب الأول التعطيل، الثاني الشرك، الثالث والرابع البدع القولية وشنو؟ وشنو؟ والعملية. الحجاب الخامس طوال بعد البدع شنو؟ الكبائر الباطنة حتى من بعد الكبائر شنو الظاهرة أزود فاهم قال شنو أسمع كلامه ده والله أنا كلامه ده عجبني شديد قال السادس حجابه أهل الكبائر الظاهرة والخامس الكبائر شنو الباطنة في زول ما بيعمل زينة لفتا وبصلي في مواعيده وما بشرب خمرة ولا بيسجر لكن عاجب روحي ومتكبر وشايف نفسه فوق فوق وعنده خيلاء ده ألبزنه أحسن منه رايك شنو في الكلام ده واحد ده ما دين أمريكا كان ذا كيف واحد تلقى حافظ قرآن وممكن يكون مستقيم وما بيعمل الكبائر الظاهرة لا يسرق لا يسرق خمر كويس لكن عنده رياء غير ديك واحد عنده حسد كويس واحد عنده عجب بنفسه طيب قال شنو قال وحجاب اهل الكبائر الظاهره ارق من حجاب اخوانهم من اهل الكبائر الباطنه مع كثره عبادتهم وزهدهم واجتهادهم فحجاب اهل الكبائر الباطنه ابعد من التوبه واهل الكبائر الظاهره اقرب الى شنو الى التوبه أهل الكبائر الباطنة صارت كبائرهم مقامات في نفوسهم لا يتحاشون إظهارها ولو في قوالب العبادة والمعرفة عشان كده قال عنده عبارة أهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم وقلوبهم خير من قلوب أهل الكبائر الباطنة وجاب مثال هنا والله العظيم مثال من السنة في الصميم حضر لكم بعد شوية طيب الحجاب السابع حجاب أهل الصغائر ده برضو حجاب حجاب أهل شنو؟ في ذول ما بيعمل كبائر ولا بدع قولية ولا بدع كده لكن عنده صغائر ما قادر يخليها الصغائر مثل شنو؟ مثل الذنوب الطارئة والعابرة التي ليست من الكبائر نظر إلى النساء وإن كان في كلام مهم جدا كان تركزه معي إذا نايم اصحى قال ابن القيم اطلاق البصري في النساء صغائر استدامه ذلك كبائد يعني في زول مره مره بيشوف العربية من العربية العربيه الحافلة الحافله بيجي خاشب قال بيلقى الاخبار شغاله والمسلسل شغال بياخذ له نظره نظرتين وفي زول بيقني في الفضائيه من الساعه 10 لحد الساعه 3 صباحا دي ماذا الله يا زوليتا؟ دي صغائر دي ويعائل بالليل والنهات وأيبت إلا ليه يا عائل ده صغير ده أشيدي صغائر؟ ها؟ أيوة يعيد ذي القيم يقول النظر إذا الحرام صغائر استدامته شنو؟ كبائل إخوانا الصمام معقول والله في ناس زي ما قال ذي الجوزي كويس؟ قال رحمه الله بعض الناس مريض لو أنه نظر إلى نساء الدنيا جميعا تفتجابوا له النسوان كلهن الأوروبيات والخليجيات والشوام والإفريقيات وجابوا له الأمريكيات العالم ده كله نسوان وقفوا قدام من ورأى امرأة منقبة تطلع أن ينظر إليها كأن عندها شيء ليس عند بقية النساء يا أخي ما مرى زيه يعني حتى تلقى حاجة جديدة كده ورهني يقول لك إلا بس أشوفها قال ليك في زول من البشر مريض بالنساء يعني مرضوا وشهوة النساء لو شاف نسوان الدنيا جلتت وعايا لهم واستمتع بالنظر إليهم على اختلاف ألوان وأطوال وجنسياته لو فطنت مرى واحدة بس محجبة ومنقبة ما شافه يقول الا يشوفه يقول يا زولتا المليارات ما شفتها يقول لا أمكن, أش... امكن تكون اجمل من ذلك يعني شوف النوع ده ها كويس ده حتى لو جددوا عيونه ما ذي بوك ويس اللي جددوا ده الشيء ده جوا القلب ما ربنا قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ضمن هذا الغي والشهوة يعني ده يدل على انه لا يكتفي طيب فقلنا شنو الحجاب السابع حجاب اهل الصغائر حجاب اهل الصغائر يفعل الامور الصغيره وهذا حجاب لانه في النهايه قال معظم النار من مستصغري الشرر ونبينا صلى الله عليه وسلم راى الصحابه يجمعون الحطب حطب الى حطب فاوقدوا عليها نار فضرب لذلك مثلا بصغائر الذنوب قال اجتمعنا على المرء حتى يخلقنه فإياك أن تستصغر الصغائر ولذلك قال سلفنا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار يعني الكبائر تزول بالتوبه والصغائر تصير كبائرا بشنو؟ بالإصرار عليها الحجاب الثامن حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات ده صغير ما بيعمل لكن بينوم كثير. الصلب أدية لكن برضو بنوم ده برضو حجاب لأنه يم ينبغي أن يقلل نومه وأن يزيد في عبادة شنوم في عبادة ربه سبحانه وتعالى الحجاب التاسع حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وما أراده الله منهم وحجاب الغفلة في ترك دوام ذكره وشكره وعبوديته يا السلام عابد ومصلي ويقوم الليل لكن ما بكون مستحضر المعاني العميقة ولا الحقائق العظيمة من عبادته ولا يصلي بحضور كامل ولا اعتبر ابن القيم هذا نوع من أنواع شنو من أنواع الحجاب بينك وبين ربك لماذا هو حجاب لأنه ضرب من ضروب التقصير لأنه في النهاية شنو ضرب من شنو من ضروب تقصير قال الحجاب العاشر حجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير عن المقصود بمعنى شنو؟ مجتهدين وبيصلوا وكذا لكن استحضارهم وإخلاصهم واستشعارهم بمعاني العبودية التي هم يسلكونها قليلا وهذا تكلمنا عنه كثير متلكم زول ماشي الكسلة، كويس، ماشي الكسلة، مشى الميناء البري، ركب الأبيض، والبصدى طلع بيجيب الأولي ما ماشي بشارع مدني، ده بيصل كسلة، آه، يصل كيف يصل؟ ده يمرقه في الدوام والشوال وربك وبعد ذلك بيخش في كوستي ومن هناك. لتندلتي ومروابة والرهد يمرق في اللوبيط ما بيصل كسلة كان كسل رقبته هل تصل كسلة بيطار يقول اللوبيط انت هزول الكلام ده بيجي ده دي الناس البدع زول ركب كسلة البص بص كسلة وقطع ركب لكن مما ركب الزول دنايم يامن صحو قال لنا احنا وصلنا كسلة وصل ولا ما وصل لكن وصل ماله استمتع بالطريق ما استمتع بأي حاجة برضو وصل دين مشمرين والمتحدين ورادبين الطريق صح لكن ما مستحضرين زور ركب كسلة بس كسلة ومستحضر المعاني هو راكب شنو ووصل وين والآن نحن في المحل في الفاو ومشينا كده وصلنا القدمبليه وبعد شوية حنخش في القضارف وحيمشي بعد ذاك الشوك وحيصل كبري ستة في القربة وهيمشي بعد ذاك كبري البطانة وبعد ذاك هيمشي محلة الرشاد ده اسمه شنو هي أنا نسيتها مستورة أحسنها من مستورة هيخش حيلقى جبال التاكا وجبال كسلة قدام عينه يقول دي كسلة الاثنين وصلوا واحد نايم والثاني صاحي وفي زول ماشي كسلة ركب لوبيه بلا شك نشوف زوجته صح إنه ما في زول آه ماشي في خط الجيلي ده ريكب ونام وصلوا بعض المحطه فاس بغادي يا زول لما انصحو قلنا الحفله في اخر محطه قالو يا زول نحن وين كلموا بالبلد يا ناس قالو السقاي وين قالو يا هو انت من زمن السقاي تعب تعب شديد رجع تاني شنو رجع تاني السقاي ليه لانو كان نايم انت في طريقك الى الله اياك ان تكون غافلا سر في الطريق الصحيح واهم شيء أن تسير في الط... على الطريق الصحيح وانت شنو مستحضر معاني السير طيب قام قال شنو قال والله يا اخ زوده فاهم منشا الحجب العشرة أربعة يعني بتجيب الحجب دي شنو اربع حاجات اربعه عناصر عنصر النفس وعنصر الشيطان وعنصر الدنيا وعنصر الهوى قال لو أنك أزلت الحجب العشرة وبقيت أصولها وعناصرها الأربعة ما استفدت شيء لأن العشرة مولدة من شنو؟ من الأربعة أول حاجه تحارب نفسك وتحارب الشيطان تسد الطرق بتاعته وتحارب هواك وما قد بالدنيا شوف اي ذو بيتعلق بالدنيا يا بيجوا غفله يا بيكون من اهل الكبائر الباطنه يا من اهل الكبائر الظاهره وهكذا عشان كده سلفنا يقولون اهل الكبائر اسمع كلامك كويس ده كلام خطير كلام خطير اهل الكبائر الباطنه نوعان او اهل الكبائر الباطنه في نوعين من الناس في العلماء والعباد يعني ما في زول يتكبر هما عنده صلاة ولا عنده أي حاجة في زول يتكبر بدون حاجة دائماً بتلقى زول مثلاً عندو علم الكتف دقابل لأن يكون من أهل الكبائر الباطنة كبلعم ابني ابن باعورا واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه شيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ ذي الأرض أو في الزهات عنده عباده او زهد او علم يخلي يتكبر على الاخرين ويحتقر الاخرين ده وقع في اهل شنو الباطنه والذين احتقرهم لقله علمهم او لضعف عبادتهم او لقله زهدهم ربما عند الله افضل منهم او اهل الدنيا زول عنده حاجه عربتوا شنو سمحه ده ممكن يجوا كبر لكن زول ماشي بكيرعب بتكبر ده كان يتكبر حقه يدقه كان يتكبر ذاته حقه يدقه يقول أسأله المتكبر لها شنو ما بتكبر لكن لو عربية تسبحة بتجيوه في أثناء ماراك العربية بتجيوه شنو أه؟ نشوة كويس أشكد نهينا عن جر الثياب وعن لبس الحريب وعن الجلوس على افتراج جلود النمور والسباع يعني ده تجنب في وطا ما تفرش لك جلد نمر انت كان قعدت في جلد النمر ده بتشوف نفسك في السماء فوق صح جنب في فروه. وكمان ما تلبس النهي عن استراش جلود النمور والسباع دليل على شو على لبسها كده زول لا بيستمر كبة عن نمر والله تشوفوا ماشي في الواطة دي يقول يا انا بس يا دنيا ما فيك شنو والله مشيته ذاته تختلف قل لي غير المركوب ده ولبس مركوب بتاع أصل ولا بتاع الفاشل بتاع الجينة تلقى ماشي عادي في الواطة زي الناس يوم يلبس مركوب النمر هو بيكم ها تلتمية يا زول الشيء بي تلتمية ده الشيء ده نمر ولا مركوب نمر بجد ولا ولا ده مركوبه مركوب معمول من جلد النمر ولد النمر ذاته يعني راكب نمر هو اخي ده شفتك المتنبي لما وصف الأسد قال ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه غيلا ما قبلت عيناه الا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا في وحده الرهبان الا انه لا يعرف التحريم والتحليله للأسد قال قال ويرد عفرته الى يافوخه حتى تصيد لرأ لراسه إكليلا يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكانه أس يجس عليله الأسد قال لك لما نجي ماسي متمهل يخذ كراعه بالراحه بالراحه الشيء لا ملاوس ولا أحمي زول ولا أحميه حيوان بس شايف روحه دي والله الاسد أسد ده أسد ياخذ زول يشكره بنا آدم يقول له أسد وهين يقول لك أسد يا زول أي زول يشكره يقول لك ده شنو أسد بالله يتكيف كيف كويس والله حكمه إنت عارف البيرفع ربنا والبخط ربنا الأسد ده البقع للحيوانات الحيوانات الدميزة ربنا شفت كيف فقصيده شنو قصيده يعني طويله وفي النهايه دار يسكر الكتل امعفر ليس الهزبر بصوته لمن الدخرط الصارمه المسلوله بعد ده قال جاء واحد بالصوت قد صوت واحد قتل وقال وفي ناس والله بيقابلوا لست وفي ناس والله في جينات الحيوانات اللي مش مش في القفص يقول له ده كان لست يقول لك لا وديني الغزال لست قابله ما بيقدر يشوفه ذات والله أكلمك عنده خوف شديد فبالتالي يعني يقول أساسه عنصر الحجب أربعة النفس والشيطان والدنيا والهوى وتفسد هذه أربعة تفسد القولة وتفسد العمل وتفسد القصد وتفسد الطريق وده كلام صحيح طيب قلنا بأن الحجب العشرة أسبابها وجود أربعة عناصر النفس والشيطان والدنيا والهوى وهذه تفسد شنو أربعة تفسد شنو القول وتفسد العمل وتفسد القصد وتفسد الطريق طيب يقول ابن القيم كلام رفيع بين قول العبد وعمله اسمع كامل كويس اخواننا النطق نطلق بتكون فيه من زياده المكاشفه بين قول العبد وعمله هل انت عندك اقوال كويسه في الدين ذكر وكل... بتقول عندك اقوال كويسه اه عبادات قولي عندك ولا ما عندك بتقرا قرآن بتذكر بلسانك بين قولك ولو كنت من الوعاظ او الدعاة بتقول ده صحي وده غلط وكده بين قولك وبين فعلك عندك اعمال صالحة بالصلاة بالصوم بتصدق بين قولك وبين فعلك وبين قلبك مسافة قال مسافة يسافر فيها العبد ليرى العجائب كان أنت فاهم منه قولك وشنو وعملك في جهة وقلبك أنت القول منك والعمل منك وقلبك جوات بينات مسافه السفر تقصر لها الصلاة كيف الكلام ده قال لي يرى العجائب كيف الكلام ده معناه شنو معناها هل ما تقوله وتعمله نابع من قلبك وذاصله بقلبك ده السؤال عشان تعرف انه فعلا بيكون احيانا في مسافه يعني انت ممكن تعمل عمل وليس على قلبك اخلاصه وتحقيقه تفعله من قبيل العادة من قبيل الكلمة وجاملة وكذا يعني واحد تلقاه يجوه ناس من أهله يقوم بعد ما يطلع يقول الناس هذه الحالة كل يوم نحنا كذا عظيم يقولون ذي الحال. بس نحنا كل يوم من أصبحنا بس النازل لنا كرهون ذات يقول لك يا زول أداو كم ميتان إذ ميتان كلفك راحت منك وحسن واحدة ما عندك اخير كانت تخلى عندك في درجك ده تقولون هوي أنا بأكله بس في بطن دي. لانه حسأ بيجنا عليك اثنين. الميتين اللي في ماله راحت وأجر مال جد. فبين قولك وعملك وبين قلبك الذي في دواخلك مسافات تقصر لها الصلاة. الامر الأمر بعيد هنا سبب. لذلك قال ابن القيم ربما سافر العبد بين عمله وقوله إلى قلبه سفرا يرى فيه العجائب. رئيس طيب هنا يقول. ابن القيم كلاما لطيفا يا السلام يا أخي قال أهم شيء شوف يا أخوانا انت ذات نحن اتفقنا أعظم حجاب بين العبد وبين ربه شنو أعظم حجاب بينك وبين الله شنو النفس نفسك يا النفس النفسي ما بتقنع بس كده قال شنو واعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس شنو لا تشبه ومن نفس لا تشبع قال ليك الماوردي قال حاجتين قال خلق الانسان من من وين خلق ادم من شنو من التراب صح صح خلق ادم من شنو فكل بني ادم من الرجال فكرهم لا يتعدى التراب فهمهم كل في شنو أه؟ في الوطدي ما بيتعدى الوطدي اكل وشنو وشراب وبنى وقروش كله ما متعدد شنو الوطى وخلقت حواء من آدم وفكر النساء لا يتعدى الرجال المراه فهم كل شنو بس تتعرسلها الراجل خلاصة فهم المراه إن شنو النساء لما نجنب مع بعض ما بيتكلمان إلا في شنو إلا في الرجال يا واحد يسك الراجلة والتاني يتنبز راجل بس الرجال سووا شنو والرجال عملوا شنو كلامهم كله في الرجال والرجال لما يجنبوا اشتريت وين بنت في كافوري القطعه السكنية الاسكان الشعبي الكده الزواج ده ما بيجي برضو كويس اها وعملت كيف والقروش وربحتها والبورصات والبنوك والمرابحات شغلهم كله ما بتعدى شنو ما بتعدى التراب ده شفت كيف؟ فطيب، ابن القيم قال شنو؟ قال محاربة النفس، ده تحارب نفسك يا خوانة، يا اخوانا اتفقنا لما اتفقنا. الحجاب الذي بينك وبين شنو النفس، قال طريق قصير، محاربة النفس بقوة الإخلاص. انتهى الكلام. نفسك دي عشان تحارب وتقهر تجعلها تخلص لله في كل عمل بس. الاخلاص بنجم النفس نجم لانه ليس لها فيه نصيب ازول بيحب يشكرو بيحب يرفعوه بيحب يمدحوه كويس وهكذا طيب قام قال جا شنو قال اخطر شيء على السالك وثبت النفس شنو وسبه شنو النفس دي بتنط دي خطره قام جاب الكلام اللي قلت له الجبين. مقارنة بين أهل الكبائر الباطنة وبين شنو؟ بين أهل الكبائر الظاهرة قال شنو؟ قال وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب قلوبا إلى الله من أصحاب الكبائر الباطنة ليه؟ شوف المثال ده قال أنظر إلى السجاد السجاد يعني شنو؟ كثير السجود العباد الزاهد الذي بين عينيه اثر السجود ذو الخويصر التيمي كيف اورثه طغيان عمله ان انكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اعدل يا محمد فانك لم تعدل شوف ازوده واثق كيف من انه مستقيم والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله الكاندل يمنو مجرم ولا مجرم الزولدة مجرم ولا مجرم مجرم لكن الزولدة لما يصلي نافلة نافلة يتنفل بس بعد الظهر يصلي ركعتين، الرقع الأولى بسوط البقرة كلها والتانية بآل عمران كلها عبادة قيلة الزولدة قال لك لما يجي في صلي كأنه خشبة عبادة جد والدموع ده تف, تف تجناز ده وتجري وبعد ده يجي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام شايف نفسه ذاته أحسن منه ذاته ممكن يكون مجرم قال والله هذه قسمة ما أريد بها وكالله وبحليفة هل يقول شوفه ذاته النفس ده الخوارج نفس موجود الآن عندنا كثير من الشباب يتطاول على العلماء على أهل الفضل على أهل الدعوة والله شباب لم يحسنوا بدايات التوحيد ولا أصول الاعتقاد الذي يقوم عليه المنهج ولم يعرفوا من العبادات شيء ولا من فقه طهارة شيء إذا بدأ العلم بدأ بأبواب الردود بين العلماء يجي يقول لك العالم الفلاني ما نافع والعالم الفلاني لا يؤخذ منه والعالم الفلاني منتهي منتهي انت والله انتهيت انت لأنك بدأت بالخطأ وحكمة الله في, في مجال الدعوة معظم بينتكسوا ويمشوا يبقوا ناس حفلات تاني من جديد ورقيص وهجيج ويحنن يديه ويحنن كرعيه كويس ويمشي ما, ما بيستقيم زي ده اصلا ولا بيمشي بالطريق حيث الله لا والله لا بينهم يتملوا شفت كيف والواحد فيه نفس من نفس الخوارج اللي هو النفس الخوارج شنو التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين ما تصدر الحكم حكم على زول انت ما تعرف الشيء بينه وبين ربه وبعدين انت ما في مقام لتصدر الأحكام انت نفسك مفتقر إلى الله عز وجل ما تصدر حكم على زول ما تستعجل والله وجدنا كبار العلماء والأئمة قديما وحديثا من السلف المنتمين لمنهج السلف قديما وحديثا يتجنب أحدهم أن يصدر حكما على أحد إلا إذا اضطر اضطرارا وجده من أهل البدع الذين تفشت بدعهم فلا يفعل ذلك إلا من باب التحذير لكن في ناس هم كده بس يجندوا ترجع شباب بس شوفته أول ما يستقيم يستقيم يقول لك آه ده كيف ده ما عالم وده ياخ واحد قال شاب. الشاب ده ما عنده علم لا حفظ القران جزء عم ما حفظه سالناه حافظ جزء عم قال ما حفظ قال السودان دا من حلف لي ما فوقه عالم واحد قال ها قال ما في عالم طيب السودان من حلف للنمل قال ما في عالم واحد طيب انت انت شنو حافظ شنو قال ما حافظ انا يا دوب بدي احفظ حافظ جزء عم قال ما حافظ جزء عم حافظ دعاء الاستفتاح قال ما حافظ دعاء الاستفتاح في الصلاه فكر صيغه في صيغه صغيره قال لا صغيره ولا كبيره وطيب انت عرفتوا كيف مع علماء قال بس الناس ما فزوا العلماء اصلا علماء في السودان ده كت ما فكر بدا يقولوا على شنو ها شنو ما نصيح تب ازوده ما نصيح شفت كيف ولذلك يعني سفيان الثوي الرحيم والله كان يقول إذا رأيت الشاب يتكلم في شيوخه فايس من خير فيه هذا ما يمشي قدام. أصلا ما يمشي ده قدام. ياخل الإمام أبو حنيفة النعمان أبو يوسف أبو يوسف ده تلميذ أبو حنيفة الأوحد يقول لك قال أبو حنيفة والصاحبان الصاحبان محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف اللي اسمه يعقوب ابن إسحاق يعقوب ابنه ابن إسحاق أبو يوسف كويس والثالث زفر لكن أبو حنيفة وصاحبات جلس مكث أبو يوسف في حلقة أبي حنيفة سبعة عشر سنة كم سنة أه؟ سبعتاشر شنو سبعتاشر سنة قام قال أنا أعمل حلقة براي أنا بقي الشيخ. قال أنا بقي شنو؟ بقي الشيخ. مع إنه أبو يوسف من حرصه على حلقة أبي حنيفة النعمان ورد، ده في كتب ورد أنه كان خارجا لدرس أبي حنيفة. شايل كراساته وكتبه وماشي الدرس في المواعيد. ولد مات، عنده شافع مات. نادى الجيران، ده, ده نسمعه. الولد مات. بتعرفوا تغسله؟ قالوا بنعرف. بتكفنوا اي بيتصلوا تتفنوا أي قال لنا الولد جوا قوم بالواجب أنا الدرس بفوتني والله ما أفوي الدرس أبو حنيف عشان ولدي مات مال بعد سبعة عشر سنة ملازمة قال ينفصل أبو حنيفة مارض منه لأنه لم يره قد نضج بعد قام رسل له زول بفتوى أبو حنيف نادى زول أده فتوى قال لي أمشي أسأل أبو يوسف من الفتوى دي أمشي قنب كإنك طالب من الطلاب واسأله من الفتوى والفتوى في ثياب قال لواحد واحد اغتصب ثوب جلع من زوج شنو جلابية بالرجاله وصبغ الثوب دخلوا في شنو صبغوا وعمل لهم سمع وبقى الثوب سمع ولبس الثوب وصلى به اتجوز صلاته دي اه الفتوى الزول مش قعد الشيخ انتهى قال يا شيخ عندي سؤال قال له فضل قال له الزول اغتصب الثوب وعمل كده كده كده كده كده وقام صلى به الصلاه دي جائزه ابو يوسف قال له الصلاه جائزه قام رجع لابي حنيفه قال له لي قال لك الصلاه جائزه قلت لك انك خطا مشى الدرس اللي قال له يا مولانا الدرس الفات فات انا سالتك انت قلت يجوز انا سالت ابو حنيفه قال ما يجوز قال انا اجابت خطا انه يجوز قال لك كلام أبو حنيفة صح إذا لا يجوز رجع على أبو حنيفة قل لك قال ليك لا يجوز برضه خطأ ما هو قال له صحيح تلك يا جز ما يجوز في النور قال يجوز قال له غلط قال له ما يجوز برضه قال له غلط <تصحيح> وقام وراه تفصيل أصوه أبو حنيفة داري وريه أنه لم يصل إلى العلم بعد وأنه زول مهما تعلم يحتاج إلى أن يتعلم ما تقول لك أنه بجي برضه تحتاج تتعلم فقام رجع له قال له اه الشيخ قال له قال يجوز غلط ولا يجوز غلط الناس ولا شيء ده شو قال له قال لك تعال لي لك مشى لابن حنيفه فوراه أنه لا بد من التفريق قبل صبغ الثوب وبعد صبغه اللي بداوا تفصيل فقه طويل والرجوع الى صاحب الثوب ابو يوسف طوال مشى قال له طلاب هوه احنا نرجع الحلقه ثانيه في النهايه رجع ابو يوسف بطلابه الى حلقه شيخه لم ينفرد بحلقه علم الا بعد ان توفي الامام ابو حنيفه النعمان رحمهم الله جميعا شفت كيف فبالتالي المساله قد تكون فيها تفصيل فيها تفريع كذا فقام قال شنو قال رحمه الله قال السجاد السجاد العباد الزاهد الذي اثر السجود والعبادة بين عينيه ذو الخويسر ده أول حاجة قلق عيونه كأمثال ركب المعز من البكاء من خشية الله وبعد يمشي الناس قال أورث هذا له إنكارا وتطاولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورث أصحابه احتقار المسلمين حتى سلوا على المسلمين سيوفهم واستباحوا دماءهم قال انظر إلى الشرب السكر إلى شنو ها؟ واحد صحابي بيشرب خمر طوالي اسمه عياض ابن حمار اسمه منه عياض ابن ابن شنو ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه يشرب ويدقه وتاني يمشي يجي يحضر الدروس ويمشي وتاني يجيبه سكران وتاني يدقه في بعض السنن جلد في الخمر أربعين مرة في الخمر دقوك أربعين الرسول قال شنو الصحابة لعنه قال إنه يحب الله ورسوله شوف المقارنة دي زول بتاع عبادة لكن من أهل الكبائر شنو شنو الباطنة وزول من أهل الكبائر الظاهرة الخمر دي كعبة ام الخبائث لكن في قلبه من حب الله وحب الرسول الله إلى انه أنه كان رسول يرسل يرسل إليه يفقد يقول لنا أين عيام يؤتى به فيجبس ويقول من المزاح ما يجعل النبي يضحك يهزر ويجيب نكاد يخلي الرسول يضحك يضحك رسول الله ذو الخويسر التيمي العباد السجاد الزاهد تكلم كلاما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال ويحك من يعدل إن لم, إن لم أعدل أنا فلا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني الخبر صباح مساء وصاحب الكبائر الظاهرة أدخله السرور على رسول الله طيب نقف في الجزية الأخيرة دي ابن القيم عنده قاعدة أسمع القاعدة دي والله لك كلام جميل جدا قال طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات شنو طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات في طاعة بتولي الطغيان زول يكون معجب بعمله يشوف الناس في الحفلات والماجنين والضايعين والسكيرين والعربيدين يقول لك دل ولا نازته الزول سلام الله ما يدلون وكان سلمت عليه يوسخ ايدك دين أبعد منهم يحتقرون الطاعة ولدت فيه طغيانا هذا على شفاه هلكة أسلم من طغيان شنو؟ طغيان المعاصي أسلم ليه؟ لأن صاحب المعاصي يفعلها وهو ندمان ويعملها وهو قلق وفي نهاية الأمر يتمنى التوبة ويريد الرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى جام قال روى الإمام أحمد في المسند في كتاب الزهد ان الله اوحى الى موسى عليه السلام قال يا موسى انذر الصديقين انذر شنو أه؟ الصديقين فاني لا اضع عدلي على احد الا عذبته من غير ان اظلمه وبشر الخطائين فانه لا يتعاظمني ذنب ان اغفره قال لاي زول من المستقيمين حذروا قل لاعمل حسابك انا كان حاسبتك بضيع بدون ظلم شفت اي ظلم عند الدنيا طاعت. ملء الأرض طاعت. شفت يا أخي في بعض الآثار قال لك لو أنك لقيت الله يوم القيامة بعمل سبعين نبي ووضع الميزان لحقرت عملك يوم القيامة نحن عمل سبعين نبي شنو؟ والله واحد من على سبعمائة ألف من عمل النبي واحد ما عندنا لو عندك حسنات سبعين نبي أنت عارف قال لك إدريس عليه السلام قال لك في عصره كانت الملائكة تغبطه من كثرة ما يرفع له من عمل صالح حتى قيل أن عمله الصالح كان أعظم من عمل جميع أهل أرض في عصره يعني لو لميت لم الناس الحيين كلهم بيعملوا صالح بيرفع عمل وإدريس بيرفع عمله عمل إدريس يوميا أكثر من عمل الناس كلهم عليه السلام الأنبي عندهم عمل تقيل لكن لو انت الله حاسبك لو بيجيك نبي يدخلك النار لأنه ما عندك مع الله شيء كل شيء منه الهداية دي منه ده تتبجح بشنو؟ قال حذر الصديقين أنذر الصديقين فاني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته من غير أن أظلمه وبشر الخطائين دي الله بالمناسبة وبشر الخطائين فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أن, أن أغفره ان شاء الله نحاول في الدرس القادم أن نواصل الحديث عن المكاشفة إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه